الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 فإن شاء الله تعالى هذه الحصة هي آخر حصص دروسنا أو درسنا شرحا لحديث عباد بن تميم من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازيني ويبقى معنا في شرح حديثين حديث أم قيس بن تمح صن الأسدية وحديث أنس بن مالك حديث العربي ونتوقف عند حديث ابي هريره حديث الفطره لان حديث الفطره حديث طويل يعني شرحه يحتاج منا شرحا طويلا فلذا نتوقف عند حديث انس رضي الله عنه و درس اليوم يتالف من حصتين اثنتين فقط لضيق الوقت أما الأولى ففي شرح عمدة الأحكام وأما الثانية فحصة أولئك أبائي في ذكر عمار ابن ياسر رضي الله عنه وارضاه السكوت الصامت قال فيه صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة البغية الباغيه, الباغية وطبعا نحن على سنتنا الحميدة يا طلبة العلم من أن نلحق في آخر الباب فصلا تحت عنوان أحاديث الباب يعني ما صح وما لم يصح وهذا مما يحت ضم العلم بعضه إلى بعض فإن الباب لا يتبين لك ولا تكمل منفعة وفائدة إلا بماذا بضم أحاديثه بعضها إلى بعض ومن هنا يكون الغلط والخطأ من اعمال بعض الأدلة دون ماذا دون بعض فنحن نستدرك بهذا الفصل الرائع الأخير. هذا الخطأ وهذا الغلط فنقول فصل في احاديث الباب فصل في احاديث الباب الحديث الأول حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم الشيطان يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث في صلاته ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا الحديث قلت مبحث حديثي أخرجه البزار وهو حسن وأورده الهيثمي واورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال وقال يعني الهيثمي رواه الطبراني في الكبير والبزار بنحوه ورجاله رجال الصحيح وله شواهد من حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وأبي هريرة في مسلم وأبي سعيد عند الحاكم قال الحافظ قال الحافظ في التلخيص في سنده أبو أويس المدني وهو صدوق يهم صدوق يهم وقد تابعه الدار وردي كما عند البيهقي وهو صديق صدوق صدوق يخطئ اذا حدث اذا حدث من كتاب غيره قلت وعليه فالحديث حسن حسن بطريقيه ومتابعه ابي داود او متابعه الدار وردي لابي اويس تجبر تجبر ما فيهما من ضعف لان كلاهما ماذا صدوق قلت ثانيا وهو حسن بشواهده من حديث ابي هريره وابي سعيد وعبد الله بن زيد يبقى هذا الحديث حسن لماذا أولا لوروده من طريقين اسمين وينجبر بهذين الطريقين ما فيهما من ضعف خاصة ورتبة أبي الدار وردي وأبي ويس هي ماذا أنهما صدوقان فلينزل فلا ينزل حديثهما عن رتبة ماذا الحسن ولا ينزلانهما عن الرتبة ماذا الاحتجاج ثانيا الحديث له شواهد في مسلم وعند الحاكم وفي الصحيحين وهذه الشواهد ماذا تشهد له فعليه فلا يكون ضعيفا لماذا لأنه حسن بالشواهد وحسن بماذا بالمتابعات واضح يعني شاهد هو إسناد آخر أو حديث آخر، ولكن معناه معنى الحديث الايه؟ الأول، فيسمى ماذا شاهدا كما لو قال لنا رجل جاء حسن يلبس القميص الأبيض، وجاء آخر قال قميصه ماذا يميل إلى اللون البيج أو اللون البيج. نقول شاهد لأن اللون البيج هو من الألوان من اللون الأبيض كل ما عدا السواد عند العرب حين يسمونه أبي يبقى هذا يسمى شاهدا واضح وأما المتابع فهو لو جاءنا رجل فيه ضعف وقال حسن يلبس القميص البيج وجاء الثاني ومثله في الضعف يعني الاثنين عندهم ضعف يسير لكن كلامهم ماذا مقبول في الجملة وقال حسن يلبس قميص البيج تمام وله أزرار كذا وكذا يبقى الروايه الثانية مع الرواية الأولى تسمى ماذا متابعة لأن الاثنين التقوا فين في الإسناد التقوا في الإسناد فالإسنان يحدثان عن رجل واحد هذا يحدث عن ابن عباس بنهاية السند وهذا يحدث عن ابن عباس بنهاية السند فلما التقوا عند ابن عباس أو عن من فوقه أو فوقه سميت متابعة لكن إذا كان حديثين مختلفين ويلتقيان في المعنى سمي ماذا شاهدا هذا واضح لديكم طب فهذا الحديث حسن بالمتابعات بمتابعة الدار وردي لأبي ويس وحسن بالشواهد التي جاءت في الصحيحين وفي مسلم وعند الحاكم قلت فقهياتهم وفيه بيان سبب الشك وان حقيقته وسواس وفيه بيان سبب الشك وان حقيقته وسواس من كيد الشيطان لبني ادم وهذا مما يقوي وجه وجوب اطراحه وعدم إعماله لأنه أولا شيء لا حقيقة له وإنما هو نفق من الشيطان فليس حدثا والوضوء لا ينقض إلا بماذا بالحدث وثانيا أنه ليس من كسب الإنسان ولا من فعله لانه في الحديث يأتي أحدكم الشيطان فماذا فينفق إذا ليس من فعل الإنسان ولا من كسبه والإنسان والإنسان لا يكلف إلا بماذا إلا بما كان من كسبه أو فعله وهنا فائدة قلت ولعل هذا هو السر ولعل هذا هو السر في استعازة النبي صلى الله عليه وسلم في استعازة النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الصلاة بين يدي الصلاة من نفخ الشيطان إذا لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همده ونفخه واضح قلت والعلى هذا هو السر في استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الشيطان بين يدي الصلاة كما صح عنه أنه كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإن فسر النفخ بأنه الكبر لنبعض الراوي فسر لنا النفخ بأنه الكبر قلت هذا لا يمنع تفسيره بماذا بعموم النفخ فيدخل تحت هذا ما يكون من النفخ حقيقة أو ما يكون من النفخ معنا وهو الكبر لذلك يقول لك إنسان منفوخ منفوخ يعني متكبر يبقى هنا عندنا مشكلة لطيفة وهي أن الراوي فسر الحديث بالنفخ هل هذا النفخ فسر النفخ بالكبر هل هذا يمنع أن يجري معنى ها هنا على حقيقته قلت لا يمنع كون الراوي فسره بالكبر لا يمنع أن يكون النفخ هنا على حقيقته وهو نفخ الشيطان في مقعدة الإنسان إذا قامه يصلي وهنا كنت أتكلم مع بعض إخوانكم من طلبة العلم في مسألة وهي أن بعض طلبة العلم قال إذا فسر حديث على غير ما فسر السلف رضي الله عنهم ورضاهم فهل يقبل هذا التأويل قلت لا يمتنع قبوله إذا كان لا يعارض ماذا تأويل الصحابي كما لو فسر مفسر آية بما لم يسبق إليه وبما لم يفسر السلف به الآية من غير ماذا مخالفة كما حدث هذا مع شيخنا رحمه الله تعالى من تفسيره النفير في سورة الاسراء بانه الإعلام غير أن التفسير السلف القديم هو ماذا؟ القوة العسكرية هل يمتنع أن تسلق الآية على الإعلام والقوة العسكرية وجعلناكم أكثر نثيرا يعني قوة عسكرية وإعلام لا يمتنع وعليه يمكن فإذا فسر الراوي النفخ بالكبر وهذا سر اننا نقول للرجل المتكبر أنه ماذا منفوخ فهذا لا يمتنع تفسير الحديث بأن النفخ على ظاهره صحيح؟ قلت والتفسير النفخي بانه على ظاهره قوي من وجوه الاول لان الاصل جريان اللفظ على ظاهره الاصل بقاء اللفظ على ماذا على ظاهره نفخ ما هو النفخ الذي نعرفه النفخ الذي نعرفه حقيقته هو ماذا الهواء الذي يخرج من فم من الفم على سبيل الدقر على سبيل كذا على سبيل الله وسانيا لان كلام الشارع يحمل على كلام الشارع فلما قال في أول الحديث وأعوذ بك من نفخه يبقى نفخه الذي يرد فين؟ في ذات الصلاة وما هو نفخه الذي يرد في ذات الصلاة هو نفخه بين مقاعد أو في مقعدة الإنسان أو بين أليتيه قلت وسالسا يقوى هذا بأنه لا يخالف تفسير الصحابي يبقى عليه الآن استفدنا كم فائدة أربع فوائد فائدة الأولى صحة الحديث ومعرفة الشواهد والمتابعات اثنين أن الشك غير مؤثر لأن حين يكون الشك حقيقته ماذا وسواس والوسواس شيء لا حقيقة له وليس من فعل الإنسان وكسبه الفائدة الثالثة علمنا لماذا كان يتعوز من نفخ الشيطان أول الصلاة فائدة الرابعة عرفنا معنى ماذا معنى النفخة يا طلبة الايه العلم واضح الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا يعني مرفوعا ها يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه قال أو مرفوعا اذا جاء احدكم الشيطان فقال انك احدثت اذا جاء احدكم الشيطان شيطان فقال انك احدثت فليقل كذبت فليقل كذبت قلت وفي روايه ابن حبان وفي روايه ابن حبان بزياده فليقل في نفسه كذبت مبحث حديثي قلت رجال وثقات رجال الشيخين رجال وثقات رجال الشيخين غير عياض بن ابن هلال يبقى ده الراوي الوحيد اللي هو منين ليس من رواة الشيخين فإنه لم يوسقه لم يوسقه غير ابن حبان ولم يروي عنه إلا يحيى بن أبي كثير وقال الحافظ وهو من الثالثة من الطبقة الثالثة ومجهول قلت لكن أخرجه لكن أخرجه أبو داود والترمزي يبقى الحديث له إيه لا له متابع أخرجه أبو داود والترمزي من طريق إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي الدستوائي بهذا الاسناد وحسنه الترمذي قلت وبزيادة يعني الحديث فيه زياده اذا صلى احدكم اذا صلى احدكم فلا يدري كم صلى فلا يدري كم صلى فليزهد سجدتين وهو جالس وهو في المسند قال الحافظ رواه ابن خزيمة والطحاوي وابن حبان والحاكم وأحمد فقال العلامة الألباني وهو حسن لغيره أو أعلى ولم يحسنه يعني الترمزي لذاته لأن عياضا مجهول لأن عياضا مجهول تفرد عنه يحيى بن أبي كثير لكن تابعه عطاء بن يسار عن أبي سعيد طيب قلت عليه فالحديث حسن له شواهد الا لفظه ماذا احدثت فليقل كذب ثانيا وان هلالا قد تابعه عطاء خاصه وضعف هلال ليس بالضعف الشديد مجهول ليس بالضعف الشديد لان روى عنه واحد عياض عياض بن هلال ويقال هلال بن عياض ولا تغضب عباس قلت ثالثا وحسنه الكثير او كثيرون من اهل العلم فلذا فهو أقرب إلى الحسن منه إلى الضعف. هنا يا طلبة العلم أفيدكم فائدة طب لماذا لم ترتفع جهالة هلال أو عياض بن هلال برواية يحيى بن أبي كثير عنه شن واحد الراولة ترتفع جهالته إلا بروايه اثنين فصاعدا لكن ما تروى عنه الواحد هذا لا يرفع جهالته ولذا لم ترتفع جهالة عياض مع رمنا راوى عنه يحيى بن ابي كثير واضح لكن دي قالوا تغتفر إذا كان تغتفر إذا كان الراوي عنه راوية ماذا سقة إماما عدلا يساوي مئة من الرواه يعني هب مثلا شعبه روى عن واحد ولم يرو عنه غير شعبة. ها؟ لا نلزم هنا القاعدة لإن أهل العلم الكبار أمسل شعبة ونحوه بدول عن لي عن القاعدة واضح ولأنهم بما لهم من سقَة وعدالة وضبط فإن الواحد منهم يساوي ماذا مئات الرواة وعشرات الرواة فكأنه برواية شعبة عنه قد روى عنه ماذا مئة وألف قلت فقيهات وفيه اطراح عموم الشك ولو قوي لما يقول له الشيطان احدثته بما دل على أنه لا فرق بين شك وشك يبقى الحديث ده يزيد على الحديث الآخر السابق بماذا ها بافاده ان عموم الشك منطرح ولو كان شكا قويا واضح عموم اطراح الشك ولو كان شكا قويا وذلك لأن الشيطان يقول له أحدست وهذا من تقوية الشك فأمر بإطراحه وبقوة لأن اليقين لا يزول بالشك ولو قويا الفائدة الثانية في مشروعية تكلم المصلي يعني في نفسه لمصلحة الصلاة لمصلحة الصلاة كما يشرع فيها التسبيح والاستعاذة والتفل والحركة أما الحديث، أما الحديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فإنما نهيها هنا خص أو قيد بما يكون من كلام الناس وليس الكلام الذي ها هنا. من كلام الناس وإنما هو بمصطحة الصلاة الحديث الثالث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا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 أو يجد ريحا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قلت أخرجه مسلم وأبو داود والترمزي وابن ماجة وأحمد وأبو عوانة وأبو نعيم والبيهقي يبقى اذا لسنا بحاجه الى مبحث ايه قلت فقهياته فيه وجوب اطراح الشك ولو عظمة وبيان ان الشك قد يرجع لسبب مرضي قد يرجع لسبب مرضي وهذا مما يؤكد وجوب اطراحه لعموم رفع لعموم رفع الحرج عن المرضى. إذا هذا الحديث أفادنا تونوع أسباب الشك، فالشك قد يرجع إلى نفخ الشيطان. ووسواسه وقد يرجع إلى ماذا إلى سبب مرضي يجد في في بطنه أما الحديث الآخر قال ينفق بين أليتيه أو ينفق في مقعدته بما دل على تنوع أسباب الشك وهذا مما يقوي وجوب اطراحه لأنه أمر بإطراح عموم الشك مع عدم النظر إلى ماذا إلى أسبابه مع قطع النظر ومما يقوي وجوب إطراحه أن الشك قد يرجع لسبب مرضي ولعزر يستوجب الشرع ماذا قبوله لأن الشرع أوجب قبول ماذا قبول الاعذار ورفع الحرج عن أهلها أما الفائدة الثانية في الحديث فعبر صلى الله عليه وسلم يعني بالمسجد. فاما انه عبر عن الصلاه بمكانها بمكانها اللازم لها كما قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاه وذلك لتلازم المكان والفعل من ان الصلاه لا تكون الا فين الا في المكان او اما انه عبر بالمسجد افاده استحباب كون مكس المسلم في ماذا في المسجد استحباب كون مكس المسلم في المسجد وفي الحديث ورجل قلبه معلق بالمساجد وفي رواية في المساجد في المساجد الحديث الرابع هو حديث أبي سعيد الخدري في مسند أحمد حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان لا يأتي أحدكم إن الشيطان لا يأتي أحدكم فيأخذ شعرة من دبره فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيمدها فيرى أنه أحدث فيرى أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا الحديث قلت وهو ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان وقد ضعفوه وضعفه وضعفه بالشديد الذي لا تقوى به روايته يعني في الشواهد والمتابعات طيب يا طلبه العلم انهينا هذا الببحث اللطيف في ذكر ماذا ما صح في هذا الباب وما لم يصح وهو باب ماذا باب الشك في الطهارة باب الشك في الطهر والآن ننتقل إلى آخر مبحث لنا تحت هذا الحديث وهو مبحث الفوائد وأرجو أن يكون نافعا لاني جمعت لكم منه من هذه الأحاديث قريبا من أربعين فائدة في هذا الحديث طيب نقول المبحث الأخير فوائده فوائده العامة وفقهياته قوله صلى رضي الله عنه قوله رضي الله عنه الرجل قلت قوله رضي الله عنه الرجل فيه تغليب ضمير الذكوره في الكلام وليس فيه تخصيص الحكم بالرجال وذلك لان النساء شقائق الرجال ولأنه لا معنى لتخصيص الرجال ها هنا بالحكم دون النساء لانه لا معنى لتخصيص الرجال بالحكم دون النساء والخصوصية لابد لها من معنى وهذا فيه تأكيد على تفضيل الرجال وما وما قدمنا درجة على النساء. تاكيدا على هذا المعنى لغه لتاكيده شرعا يبقى اول فائده الصحابي لماذا قال الرجل ما قال الانسان ان لفظه الانسان تعم ان يقال للمراه ايضا ايه انسان لكن ليس استعمل لفظه الرجل هنا زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تقول الروايه حيث عبد الله بن عباس سمع صوت انسانين يعذبان طب دي قال هنا انسانين لان في معنى الزجر لان كلمه انسان فيها معنى ايه الزجر او لم يرى الانسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو قصيم مبين أولم يرى الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكويه لكن لاستعمل كلمة الرجل هنا ما استعملش كلمة الإنسان هذا فيه تأكيد على تغليب على تغليب الرجال وتقديم ضمير ماذا؟ الزكورة وليس ذلك تخصيصا من جهة أخرى لأن المرأة تلحق بالرجل لعموم قوله النساء شقائق الرجال ولأنه لا معنى للتخصيص لأنه لا معنى للتخصيص اذ التخصيص لا بد له من ماذا لا بد له من معنى الفائدة الثانية قوله قوله رضي الله عنه وأرضاه يجد الشيء يجد الشيء هكذا عاما مبهما مراعاه لكلام النبوة والأدب اللفظي من عدم من عدم ذكر ما يستقبح ولا يحسن إيراده لما فيه من إزاء المسلمين في سمعهم ويتاكد هذا مع ذوي الشرف والفضل ولذا قال تعالى لا تقول راعنا وقول انظرنا مراعاة للأدب اللفظي مع من مع الرسول عليه الصلاة والسلام إذن قوله يجد الشيء فإنما كن وأبهمه من ماذا من أن لا يذكر ما يستقبح ذكره وما يجب مع الأدب من الأدب مع الكبار وزو الشرف والفضل من الا يذكر بحضرتهم ماذا ما يؤذي اسماعهم بقبيح اللفظ وسوء الكلام كما قال تعالى لا تقول ماذا راعنا وقول ماذا انظرنا لان هذه اللفظ ادب وهذه اللفظة القف من لفظه راعنا يبقى الإنسان إذا تكلم عليه أن يراعي ماذا أن يراعي في ذلك الأدب اللفظ وعدم ذكر ما يستقبح ذكره يعني من الكلام وأذكر أن بعض شيوخنا الأفاضل كان إذا سمع من اللفظ القبيح المستقبح كان يضع يده على وجهه وأحيانا كنت ترى ذلك في وجهه فيكره وفي ذلك من ايذاء ماذا الأسماع ما لا يخفى فاز إزاء للمسلمين في ماذا في سمعهم الفائدة الثالثه قوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فيه التنبيه فيه التنبيه بالأخفي على الأغلص فيه التنبيه بالأخفي على الأغلص من ذكر الصوت والريح تاكيدا الى او على الاغلظ من عموم الخارج تاكيدا على الاغلظ من عموم الخارج مما يفسد الوضوء وهذا من بلاغه القول واختصار الكلام وحسن وحسن تفاهم الصحابة رضي الله عنه إبا الفائد الثالثه قوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا عين الصوت والريح مع أن الحديث معناه ماذا اعم فلو أنه خرج منه شيء سوى ذلك من بول من أو نحو ذلك فإن صلاته تفسد لكنه لماذا عبر بالصوت والريح أولا هذا من باب التنبيه بالأخف على ماذا على الأغلص لأن البول اغلظ منين اغلظ من الريح فإذا فسدت الصلاة بالريح فسدت بماذا بالبول وثانيا وهذا يرجع إلى التعبير بالغالب لان الاصل في الكلام هو جريان معناه على الغالب لان فعلا الوسواس والشكوى تاتي غالبا من جهه, من جهة الريح من نادرا جدا ما تاتي من جهه ماذا البول، فعبر بالغالب صلى الله عليه وسلم وهذا وجه آخر وثالثا وهذا من باب اختصار الكلام وحسن الجواب لأن كسرة كسرة الكلام مضيعة وهجر كسرة الكلام مضيعة وهيه من يكسر يهجر كما قال أنا بن مالك وهذه الفائده الثالثه يا طلبه العلم الفائده الرابعه قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف هذا فيه وجوب اطراح الشك وَأَلَّا يبني الانسان الا على ما استيقن لان الشك ها هنا هو الظن المرجوح الذي لا يغني من الحق شيئا قلت وهي قاعده مجمع عليها عامه قاعدة مجمع عليها كما قال القرافي وعمة تندرج تحتها تندرج تحتها كما قال السيوطي ثلاثه أرباع مسائل العلم شوف بقى القاعدة دي في في كل باب من أبواب العلم لها وجود ولعل في الأمس ذكرنا مسائل تحت هذه القاعدة مسألة في الصيام صيام يوم الشك مسألة في الرضاع مسألة في الصلاة مسألة في الزكاة مسألة في الحدود فهذه القاعدة هي قاعدة عامة تندرج تحت عشرات المسائل من الفقه ولا يخلو باب من أبواب الفقه إلا ماذا إلا ولهذه المسألة لها فيه ودود مسألة ماذا اطراح الشك والبناء على. اليقين المساله الخامسه او الفائده الخامسه قوله رضي الله عنه في الصلاه يجد الشيء في الصلاه ليس فيه ليس فيه تخصيص الصلاه الله حكم وانما خص الصلاة ذكرى طب ليه خص الصلاة ذكرى في مسألة الشك والوسواس قلت لعظم شأن الصلاة وأنها عمود الدين وسانيا لأن ما يكون من الوسواس والشك يكون في الطهارة في طهارة الصلاة وتقدر الإشارة إلى أن حديث الولهان أن حديث الولهان لا يثبته غير أن هذا لا ينفي وقوع الشك في غير الصلاة كما سيأتي الفائدة السادسة قوله رضي الله عنه شكيا شكيا قلت فيه مشروعية الشكوى ولكن على غير وجه التسخط وعدم الرضا بأقدار رب العالمين وإنما الشكوى التي نهي عنها هي التي تنافي الصبر هي التي تنافي الصبر والرضا كما قال تعالى إنما أشكو بشتي وحزني إلى الله أما شكوى الاسترواح فهي مما تميل إليها النفس وترفع عن الإنسان الثقل وتدفع عنه الغم خاصة إذا طلب بهذه الشكوى المخارج الشرعية كما في قصة عبد الله بن زيد يبقى الان يا طلبة العلم فرقنا بين الشكوى وشكوى شكوى التي هي على وجه التسخط وعدم الرضا بالأقدار فتلك ماذا تكره ان لم تحرم أما الشكوى التي تكون على وجه الاسترواح ودفع الغم عن النفس ورفع الثقل عنها فهذه ما بها وإن كان بعض للعلم آل قد استحسن تركها ولكن عندي أنها لا تترك لأن النبي صلى الله عليه وسلم شكا شكى على وجه ماذا؟ طلب الاسترواح ورفع السخل عن النفس لأن النفس جبلت على هذا وتميل إليه كما ذكر السيدة عائشة ما لقي من قومه من أيام ماذا؟ الابتلاء وأيام الاضطهاد وأما شكوى طلب المخارج الشرعية فهذا قولا واحدا تجب لأن عدم الشكوى ها هنا يوقع الإنسان في ماذا في الحرج الشرعي وقد يوقعه في الحرام فمن هنا نقول فرق بين شكوى وماذا وشكوى وهذه قاعدة تدفع بها أبدا ما يكون من الاضطراب والاختلاف فاذا وجد عنك عندك تجويز ومنع في امر واحد يبقى إذن كيف يكون هنا دفع هذا الاختلاف يكون بماذا بالتنوع والتنويع والتقسيم فتقول هي شكوتان شكوى تمنع وشكوى ايه تجوز كما عندك أحاديث تقول ان الأقدار لا تتبدل فإذا جاء جلوم لا يستأخرون ساعة ولا وعندك أحاديث تقول لا الأقدار تدفع وتتبدل بدليل أن داود أخذ أربعين سنة من عمر من؟ من عمر آدم بدليل صلة الرحم تزيد في العمر فنجمع بأن نقسم الأقدار إلى قدرين. إلى قدر النافذ وإلى قدر معلق وإلى قدر معلق على أسبابه وهذه قاعدة مجلدين زي مسألة تفضيل بين الأنبياء لا تفاضلوا هذا حديث والآية تلك الرسل فضلنا فنجعل التفضيل تفضيلين تفضيلا على وجه الازدراء والتحقير والنزول بقدرهم هذا يحرم كمن فضل محمدا عليه الصلاه والسلام على نوح بان نوحا دعا على قومه وان محمدا لم يدع على قومه هذا فيه ازدراء بمن بنوح ونوح حق له ان يدعو على قومه لان الله قال له انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن انتهى وقال لله ولا يلد إلا فجرا كفارا. أما محمد عليه الصلاة والسلام فلم يدع على قومه لأن الله تعالى قال له ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به فلا تدع عليهم لأن منهم من يؤمن يبقى هذا الجمع حسن يا طلبة العلم وهذه طريقة حسنة إذا وجدت تجويزا ومنعا فقسم نأتي إلى الفائدة السابعة قوله رضي الله عنه حتى يسمع صوتا قلت والصوت هي الدرتة والصوت هي الدرتة فلا يفهم منه مشروعية الدرتة عند الناس وقد عده ابن القيم من خوارم المروءه من الأشياء المؤسفة كما ذكر الشيخ مشهور أن بعض المسلمين من جنوب شرق اسيا ولو كانوا من أكارب الناس واشرافهم مسألة يضرط عند الناس هذه ما عندهم فيها عيب ولا عليكم السلام ولا انعدام مرؤة ولا شيء وقد عده ابن القيم من خوارم المروءه ولكنه مشروط بما لا يقدر الإنسان على دفعه فإذا كان الإنسان لا يقدر على دفع الدرتة فهذا مما لا يكره ومما لا يدخل في باب خوارب المروءه ولذا زمها الصحابة رضي الله عنهم وكانت مسار ضحك منهم وسخرية قلت إلا المعزور إلا المعزور الفائدة السامنة هذا جمع بين الأحاديث تطلبت الانتبو لهذا الباب يسمى تأويل مختلف في الحديث دباب الحزاق من طلب الحديث. من باب ماذا لك انظر قال هنا كذا وقال هنا كذا والضدان لا يلتقيان فإما أن يجتمع وإما أن يتساقط يوم طير الحديثين معا فهذا الباب باب الحزاق باب تأويل مختلف الحديث ولم يكتب فيه إلا نفر قليل من أهل الله العلم أمسأ من الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى فمن هنا نحن نأتي هذا الحديث يقول يسمع صوتا فين ما هو عند الناس انه في صلاته يبقى في ضرطه هنا لكن في احد في كلام لاهل العلم ان الضرفه عند الناس تكون ماذا من خوارم الايه المروءه يبقى كيف نجمع بين الأمرين ها نقول اولا إذا كانت الضرفه خرجت منه عفوا لا يقدر على دفعها واضح قلت وأما الذي في الحديث فهي التي تكون عفوا التي تكون عفوا لا يقدر على دفعها التي تكون عفوا لا يقدر على دفعها الفائدة رقم كم؟ الثامنة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم في المسجد إما أن يكون تعبيرا عن الصلاة من باب ملازمة المسجد للصلاة من باب ملازمة المسجد للصلاة كما ورد ذلك كما ورد ذلك كثيرا في لغة الشارع أو الشرع كما قال تعالى خزو المسجد هذا مما يدل على وجوب الجماعه والأدلة أكثر من أن تحصى وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في قعر بيتها أفضل فلما نص على صلاة النتائج وأنها في بيتها دل ذلك بمفهوم الخطاب دل ذلك بمفهوم الخطاب أنها جرت على غير ماذا على غير اصل على غير أصل مكان الصلاة وأن ذلك من باب مفارقة من الرجال إذا صلاة الرجل في بيته أبدا وترك صلاة المسجد أو صلاة الرجل في بيته غالبا وترك صلاة المسجد هذا من باب ماذا قلها ولا تخف لا تشبه بالنساء قلها ولا تقل ان هذا من باب التشبه بماذا بالنساء لان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة المرأة فين في قعر بيتها يبقى فلما نص ذلك على ذلك دل على, على خلاف الأصل ما هو الأصل ان الصلاه تكون فين في المسجد ولذا لما كان هناك صلاة خلاف المسجد نص إيه؟ نص عليها لأن النص على شيء يجري خلاف الأصل يعني يجري خلاف الأصل. لما أقول مثلا الإفطار اليوم لحم هذا جاري على غير الإيه؟ الأصل والأصل أن الإفطار لا يكون ماذا لا يكون لحم صحيح إنما يكون غير من الطعام فيبأ الإيه؟ النص جاري على خلاف ماذا الأصل. للنساء صلاة المرء دل في ذلك على مخالفتها الرجل في هذا الباب فتكون صلاة الرجل بين في المسجد يبقى الوجه الأول انه عبر عن الصلاة بالمسجد للتلازم قلت وقوله في المسجد إما أن يكون التعبير بالمسجد ها هنا أو النص على المسجد كون غالب تواجد المسلم فيه كون غالب تواجد المسلم فيه وفي الحديث رجل قلبه معلق في المساجد الفائده التاسعه الفائده التاسعه قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف هكذا جوابا على العموم وإن كان السؤال وقعه خصوص لأن السائل في رواية البخاري شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يجد أو يخيل لأنه يجد شيء قال لا ينصره فجعل الجواب على العموم بما يدل على أن وقائع الأعيان تتعدى على ان وجود فعل واحد من الامه وعقوق الامه وان الاصل انعدام الخصوصيه كما لو قال صلى الله عليه وسلم عليكم السلام أرضعيه تحرمي عليه في وقعة من؟ سالم مولى بحزيفة هذه وقعة عين لكن هل تتعدى إلى غير, إلى غير سالم؟ فيجوز المرء أن ترضع كبيرا طبعا ليس السائق ولا البواب ولا صديق الزوج ولا صديق الأسرة ولا مدرس الأولاد كما ولو بعض إنما الحديث هذه وقع الاحيان تتعدى فليست وقع خاصة بسالم نما تتعدى إلى من كان حاله من حال من سالم ربي في بيت ولا يعرف لنفسه أهلا إلا أهل هذا البيت وصار كبيرا. يمتنع ماذا يمتنع دخوله على من؟ على النساء ويمتنع ظهور النساء عليه فعندئذ يجوز أن يرضعه أهل هذا البيت لكي ماذا؟ يتأكد التحريم ولكي لا يمتنع التجويز من الدخول والخروج نحو ذلك الفائده العاشرة قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قلت فيه ابطال الصلاة ابطال الصلاة بالحدث اجماعا والحدث كما فسره ابو هريره اساء او ضرات قلت وذكره الريح ها هنا يعني الريح المعتاد يكون من الدبر وأما ريح القبل وأما ريح القبل ليس بناقض لأنه لا يصدق عليه أنه فساء ولا ذرات ولأنه لا يحمل أي معنى للريح المبطلة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الشك ذكر المقعدة والإليا بما يدل على تعلق الريح بماذا؟ بمحل الخروج الفائده العاشره به طيب والله ايش كويس عندكم امانه لهذه المره اختلف القوم فزاهبت امانتكم مع الاختلاف وكم يصنع الخلاف بالام ضاعت ليله القدر بماذا في الاختلاف صحيح فاحرصوا على الجماعة في أدنى صورها وفي أدنى معنى لها وإياكم ومفارقة الجماعة في أي معنى لها وهما سمي أهل السنة بأهل السنة والجماعة إلا طلبا لماذا وانظر إلى أهل البدعة فرق الشيعة كان فرقه ها؟ دا يكاد الشيعة هذه ان يكون كل سنين فرق خمينية وخامينية ومسوية وكروبية و... إلى آخر والخوارج كم فرقة عد ما شئت إلا أن تعود حرورية ونقدية و... وصفرية وقعدية حتى بلغوا ما يقرب من سنت عشر فرقة الخوارج والمرجئه كم فرقه عد ما شئت تعد مرجئه شوف اللي هم اختلفوا في مساله دخول العمل بعد ما اتفقوا على أن العمل لا يدخل بالإيمان اختلف على منهم من يرى الايمان بالقلب ومنهم من يرى بالقلب والايه واللسان ومنهم من يرى بالايه باللسان زي الكراميه فهم أهل بدعة وماذا وفرقة احرص على جماعة المسلمين ولا تفارق هذه الجماعة ابدا وعليك بالسواد الأعظم كما قال صلى الله عليه وسلم طيب أقول الثانية عشر ولا تختلفوا لأن العد عندي وصرت أنا المرجح الآن قوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فيه رحمة الله تعالى بالخلق من خروج هذه الريح ويا لها من نعمة يا لها من نعمة لو علم الناس حقها فأدى الناس شكرها الله تعالى خلق الإنسان في احسن تقويم فمن ما خلق الله تعالى الإنسان وخلق الله كله حسن هو تخلصه من هذه من هذه الريح قلت وهي غازات سامة ضارة وحبسها فيه من اضطراب النفس وتململها وتقلقها فعلا فلما يحبس الريح توسد له عقل ماذا مضطرب وذهنه مشوش فضلا عن تسببها لالام داره لالام شديده وانتفاخات بالمعده ألا من شاكر ألا من شاكر حامد وتذاكر النعم شيء مهم وأن دائما ما أنصحكم بمسألة تذاكر النعم شوف السلف رضي الله عنهم كانوا يجلسون كما جاء في خصة الفضيل وآخر من العشاء إلى الفجر أعدين بيقولوا إيه؟ تذكر يا فضيل يوم كذا وكذا يذكر بنعمة الله عليه نعمة الهدايه وأنه قبلها لم يكن على هذه الهداء يقول له تذكر أنت يوم كذا وكذا بذلك رب العالمين واسكروا إسكنتم ايه يذكرنا اذكروا ويذكر نبيا لم يجدك يتيم ووجدك طال فالإنسان عليه أن يتذاكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه ولقد جلست مرة من يوم من الأيام أسأل نفسي ماذا لو لم اكن مسلما لو لم يتفضل الله علينا بهذه النعمه نعمه الاسلام يا أنا انا كما اقول دايما كفايه شؤم الاسم يبقى اسمك فانوس حتى الاسم سبحان الله اسمه مثير للضحك واخد بالك اسمه مضحك وما حملت اسما جميلا حسنا من اسماء العبوديه عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد كذا عبد الملك ما حملت اسما جميلا من اسماء النبوه محمدا واحمد وكذا ما حملت اسما جميلا من اسماء الاسلام الطيبه حارس همام علي ابو بكر عمر كذا الى اخره اذا شوف شو من الاسم بس ده اول سطر ما بالك بقى لو تكلمنا عن دنيا ونعرض اعرض عن ذكري فان له معيشه وعن أخرى ونحشره يوم الخيامة اعم تذاكر النعم نعمة خروج الريح هذه نعمة كبر وفعلا إنسان منكم لو جرب كده الريح ينحبس فيه ساعة تجد زينه ماذا يصير مشوشا لا يستطيع ان, أن يضبط شيء ولا أن يحكم عقله ولا فكر فضلا عن الحباس هذه الغازات التامة والضرفين في بدني مما يسبب له امراضا وامراضا قاتله فضلا عن آلام وانتفاخات في البدن فاقول ألا متامل الفائده الكم يا طلبه العلم الثالثه عشر فيه قول رضي الله عنه شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال اهل العلم خاص الاعلم وفضل هذا السؤال ظاهر من مخرج لشكواه وذهاب ما كان يؤلمه ويوجعه ومعالجة الوسواس والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفعلا هنا مسألة بعض الناس يزم ما يحدث اليوم من كسرة السؤال يعني فعلا نجد <تصفيق> ان الناس اليوم صار عندها لا تستطيع أن تقول يعني رغبة ملحة في ماذا؟ في السؤال وانظر كم يستقبل واحد من الاسئله في اليوم الواحد خاصه وانا شخصيا على كسرتي وعلى طول ما اغلق هاتفي استقبل اسئله كثيره جدا تتصل في اليوم الواحد الى مئه سؤال هل هذا مؤشر طيب نعم لان معنى ان يسال الناس طلبوا ماذا طلبوا الصواب طلبوا الحق معنى ان يسال الناس لما الناس عندهم ورع عندهم ماذا ورع الإنسان اللي عنده ورع بيعمله يسأل لاجل ان أن يحتاط لماذا لدينه ولأمره وهذا شيء طيب فحيح معنى الإنسان يسأل ويسأل في دينه ان انقطع ماذا قطع شيء مر كنا نشكو منه مر الشق ما هو ان الإنسان صار يفتي ماذا يفتي نفسه أو يفتيه ماذا أن يفتيه غيره الذي حاله من حال السائل لا الأول يدري ولا الثاني يدري هنا ينبغي أن نتنبغ مسألة خطيرة جدا الله كم أحيانا يستقبل أسئلة يتراجون كله أصل واحد صحبي ألي يجوز صحبك رب العالمين قال فاسأل صحبك رب العالمين ما قال فاسأل صحبك وما قال فاسأل صديقك إنما رب العالمين قال فاسأل من أهل الذكر الفائدة الرابعة عشر قوله رضي الله عنه وارضاه طبعا هنا في الفائدة الفاتد مركبة لأن شك إلى من إلى النبي سؤال أهل العلم وسؤال من الأعلم ودي مسألة مهمة جدا طلبوا ماذا الأعلم لأن الأولى بالإيه السؤال والجواب قلت الفائدة الثالثه عشر في قوله قوله رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أدب الصحابة أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم اولا من عدم ذكره باسمه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم فدعاء بعضكم بعضا وسانيا من الصلاة والسلام عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قلت وهذا مما أوجب الله تعالى من جهة توخيره ومن جهة أخرى أداء حقه على الأمة فبعض من أداء حقه على الأمة أنك ماذا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قلت الفائده الرابعه عشر ولا الخامسه قوله رضي الله عنه قوله رضي الله عنه لا ينفتل او لا ينصره احنا اخذنا روايه فيها لا ينفتل او لا إيه. قلت وفيه جواز الروايه على الاحتمال او على الشك طب ليه بيروي على الاحتمال او على الشك؟ قلت دفعا للكذب دفعا للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة لان لو رواها ينفتل وكانت الرواية ينصرف يبقى وقع فين يكون وقوعا فين بشيء من الكذب هو رواها على الاحتمال دفعا لماذا دفعا للكذب من جهه وقلت ثانيا ولان هذا الاحتمال غير مؤثر لكون ينفتل يعني ينصرف يبقى لما يجي واحد من اياهم يقول لك ما هو الراوي شك عزني اقبل روايه الانسان الشك الدائم المره ينفتل. ينفتل او ينصرف كيف اقبل روايه شك هذا لا يعد شكا على الحقيقة لان معنى ينفتل وينصرف يؤدي إلى إيه إنما الشك الذي لا ينتهي إلى راجح هو الذي يوجب ماذا تساقط الشك الذي لا ينتهي لماذا إلى راجح هو الذي يوجب إيه تساقط لو جي رجل شهد أمام القابل قال أنا رأيته قال رأيته يلبس إيه ألو قميصا بنيا أو قميصا عبيا قال له لا احسم رأيها قال له لا لا لا استطيع هذا يوجب سقوط ماذا الشهادة لكن لو انتهى قوله إلى راجح وقال له لا لا لا ضأبيض عشان كنا بالليل ولو كان بني ما كنت شيء اش يبقى اذا الشك الذي يوجب تساقط هو الشك الذي لا ينتهي لماذا إلى راجح هنا الرواية انتهت إلى راجح وهو ترجيح رواية ينصرف على روايته ينفتي واضح يا طلبه العلم قلت الفائده السادسه عشر فيه قوله رضي الله عنه لا ينفتل او لا ينصرف والشك من علي وهو ابن المديني الامام والشك من علي وهو ابن المديني الامام مما به مما به أنه ليس من شرط السقة أن لا يغلط وليس من شرط الضابط أن لا يهم والأحكام على الروات هي شيء من النسبية ولا يعتبر بمثل الوهم العارض ولا الغلط النادر وقد قيل وقد قيل وهل عود يفوح وهل عود يفوح بلا دخان تبرأيت الآن هو إمام ابن المدين ماذا يروي على الشك والاحتمال وهذا مما لا يوجب ماذا الطعن في الراوي وهو ماذا وهو روايته على الشك أو الاحتمال أو وقوع الخطأ أو الغلط منه عند الفائدة الخامسة عشر نتوقف وبقيت خمس خمس وعشرون فائدة معنا محل بعد المغرب إن شاء الله تعالى اسال الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وما بقي من الوقت تتحلقون فيه لاجل طعام الإفطار على أن تجلسوا حلقا خمسة خمسة إن شاء الله تبارك وتعالى وت... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نستكمل طلبت العلم هذا المبحث الأخير إشرح حديث عباد بن تميم رضي الله عنه وإلى الفائدة السادسة عشر قوله قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف فيه ذكر دواء الوسوس من إهماله وتركه وعدم الاسترسال معه حتى ولو قويا ولذا جاء في بعض الأحاديث أن يقول له كذبت مبالغة في إهماله وتركه وهذا انفع أنفع الدواء للوسواس وأقوى شيء لطرده من أن لا يسترسل معه ولا يعتبر به أو بوجوده الفائدة السابعة عشر هذا دواء الوسواس يا طلبه العلم لا تسترسل معه بل ولا تشغل عقل كأصلا أصلاً به أصلا به وهذا انفع الأدوية تركه ودفعه وإهماله بمثل هذا لأن الوسواس إذا شغلت به شغلك وشغلته مرة تفسد على الإنسان دينا ولازلت أسكر شابا حسبه زادين هذا الشاب استرسل مع الوسواس حتى أفسد عليه كل حياته وهو طالب في الطب ضي عليه دراسة الطب وأفسد عليه حياته والتوجين. ويعيش هو وامرأته في كرب لا ينتهي والوسواس جعله يجوب هذه الأرض يتصل علي احيانا من الاسكندريه يقول انا عندي شيخ فلان يتصل علي احيانا من هناك وقد جاءني الى هنا جاني وكلمته لا تسترسل معه لانك انت تسترسل معه فانه يشغلك ويشغلك وشغلته مر يفسد عليك عبادتك ولذا اهمل تترك ولو كان قويا نزلت ولو عظم ذلك الشك اترك فلا تنصرف إلا مع اليقين أسمع صوتا تشم ريحا وانت ويشوف من المبالغة في إهمالي وتركي يقول لك أحدثت قل له كذب قل له ماذا كذب وهذا إذا أردت أن تكبت إنسانا كما ذكرني بطريفة أراد رجل أن يكيد لرجل قال له أنت معك إيه يعني مؤهل يعني انت بقى لو استرسلت قلت له ما هي لي افضل مؤهله ولا انا كذا ولا انا كذا طيب فالمهم فكيف يجيب هو على هذا هو يقول له أنت معك موهيلي وام معك مش لا فانك لا تسترسل مع هذا لانك ان استرسلت معه فانك تشفي غيظه وغليله لكن اذا اردت ان تحرقه بغيظه وان تحرقه بغليله فالافضل الا تسترسل معه قل لا يا دوبك الابتدائي خلصتها لسه يعني من ايام كده وفعلا أخونا هذا أجاب بهذا أجاب بمثل هذا جوابا قريبا لا أضبطه الآن قال ده الابتدائي لسه يدوبك وهو أصلا بيحضر ماجستير أصلا ولكن هذا الجواب لو تعلم إنما ازداد به هذا الحاقد ماذا غيظا واحترق باحتراقه هذه خير ما تتعامل به مع الوسواس ليه مال والترك كأنه لا يوجد نعم الفائدة السابعة عشر قوله رضي الله عنه لا ينصرف فيه أنه لا تسليم في الصلاة الباطلة ولذا لم يقل صلى الله عليه وسلم يسلم لكونه بطلت بالحدث فأصبح التسليم لغوا لا معنى له ولأن التسليم مكانه في الصلاة معلوم يعني لو الإنسان أحدث في الصلاة ما يسلم لأن صلاته ماذا بطلت بالحدث واصبح هذا التسليم ماذا لغوا وزائد شيئا لا معنى له فملزموا التسليم كما لو نوى قطع الصلاة واحد يبدا في النافلة وإمامنا أقام ماذا أقام بنا الصلاة تجد بعض الناس يتكلف السلام عليكم لماذا تسلم أنت بمجرد نية قطع الصلاة ماذا حدث بطلت الصلاة لأن النية ماذا شرط من شروط صحتها على قول وركن من أركانها وجمع الحافظ ابن حجر بينهما من أنها شرط من حيث النية ابتداءا وركن من حيث اصحابها ماذا معك في أعمال الصلاة فأنت لما نويت قطعها خلاص بهذه النية فسدت وضاعك الفائدة التاسعة عشر قوله شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد يجد الشيء في الصلاة فيه ترك الاستحياء في طلب العلم ترك الاستحياء في طلب العلم وأن هذا مما يزم من الحياء وترحم السيدة عائشة رضي الله عنها على نساء الأنصار تقول رحم الله رحم الله نساء الأنصار ما منعهن الحياء من التفقه في الدين ولا يشكل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله وممكن واحد يقولك الحياء خير كله فليس هذا من الحياء يعني الإنسان يترك العلم لأجل الحياة ليس هذا من الحياة اصلا وما ينبغي الإنسان أن يستحي في طلب العلم لأن الصحابة ما كان الواحد منهم يستحي أن يسأل كيف يجد الشيء في بطنه كنت رجلا مزاء إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلمت وتساله رابعة في كيف تتطهر من حيضها وخامسه وسادس وسابع فما ينبغي أن يكون الحياء مانعا ماذا من طلب العلم وعن طلب العلم الفائدة العشرون فيه كيد الشيطان ببني آدم قلت والصالحين منهم خاصة بما يفسد عليهم بما يفسد عليهم عباداتهم كما قال تعالى لا قعدن لهم صراطك المستقيم الناس اللي بيكذبوا بالشيطان يقول لك شيطان ايش معنى ما بنسمع بالشيطان اللي عند المسلمين نعم انت تسمع بالشيطان ليه وانت جالس في خمارة <تصفيق> الشيطان هيجي لك في الخمارة يقول لك ما تشرب الخمر <تصفيق> ها إنما الشيطان قال لا قعودنا لهم صراطك لي بس إذا هو قالنا معليش دعوة الدول خلاص موضوعهم فارغ وأنت فانما قال لا قعودنا لهم صراطك المستقيم قلت كيد الشيطان ببني آدم بالصالحين منهم وما يفسد عليهم من عباداتهم وطاعاتهم بمثل الوسواس حتى حتى يعظم كيده فيما يأتي اولا ينفخ بين أليتيه ويقول له إنك أحدث ويقول لك إنك أحدث وسالسا يخيل له أنه ماذا أحدثه قلت وهذا في الصلاة وأقصر ما يأتي العباد من جهة ماذا؟ الشبهه أقصر ما يأتي العباد من جهة الشبهة الفائدة الحادية والعشرون فيه التقديم والتأخير في الكلام قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وفي بعض روايات وقع تقديم الريح على الصوت فيه تقديم والتأخير في الكلام لإفادة التسوية بينهما ولعدم التفريق بينهما حكما ولما يكون فيه من تنبيه السامع كما تجد هذا في حكاية القرآن الكريم الخبر الواحد القران احيانا يحكي الخبر الواحد بتقديم وأحيانا به تأخير صحيح؟ ما عندكم مثال على هذا؟ ولا يخذ منها عدل ولا تنفعها في آيات أخرى قدم الشفاعه على على العدد نعم يزكيهم ويعلمهم الكتاب يعلمهم الكتاب ويزكيهم يبقى بيقد نعم أسمع بهم وأبصر أبصر بهم وأسمع احيانا نقدم السمع، هنا نقدم البصر لان الكلام ما بيمشي على وثيرة واحدة بيمل السامع فأنت لازم تقدم وتؤخر عشان تنبه ليه؟ السامع، كما حصل في تقديم الهدد، وقال إني وجدت امرأة لما قدم لتنبيه من السامعين إن في أمر خلاف الفطر الآن جرى امرأة تملك امرأة ترأس فإذا الإنسان هنا لابد أن يكون هذا من بلاغة القول ما يكون من التقديم والإيه والتأخير يشوفه بورير المرض ينبه عمر قال تأبل ولاية وقد عُلدت على خير منك على يوسف ابن عقوب قال له هذا يوسف ابن عقوب الكريم ابن اما انا فابو هريره بن اميم واني لا اخشى على نفسي اثنتين وثلاثا فعمر قال له هل لا قلت خمسا فايه اللي خلاه يقول اثنين وثلاثة عشان ينبه ان في اثنين اعظم من الاثنين دول مصبتهم اكبر من مصيبه من ثلاثه منها يضرب ظهري يشتم عرضي الى اخر الروايه الثابته وهذا من بلاغه القول من بلاغه القول الا يكون الكلام على وتيره واحده واياكم في احيانا من التقديم من التاخير بالاخر قلت الفائده الثانيه والعشرون قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف وضبطه بعضهم لا ينصرف فيه بلاغه الرسول صلى الله عليه وسلم من وقوع النفي مقام النهي لينصرف نفي وينصرف نهي واضح لان النفي اقوى من النهي من افاده عدم الوقوع لان النهي يحتمل الوقوع لانه يقول لك لا تاكل ها ده يحتمل ايه يحتمل الوقوع صحيح، لكن لما أقول نفي لن تأكل، يبقى هذا لا يحتمل إليه الوقوع، ولذا أجاب الله موسى قال لن تراني، إن هذا يحتمل إليه، يحتمل الوقوع، لكن لو قال لا أرى هذا لا يحتمل إليه الوقوع، ففرق بين النفي والنهي والنفي. ب والنفي بماذا بلا واضح ومن هنا قال تعالى سنقرئك فلا لا هنا ايه لا مش ناهيه نافيه لان لو لا ناهيه يبقى يحتمل ان ينسى الرسول لان النهي يحتمل الوقوع يحتمل عدم الوقوع لكن النفي لا يحتمل الوقوع ولذا قال تعالى سانقرئك فلا تنسى إن لو نظرت تجد الايه ان حرف العله ماذا مثبت لان لا هنا نافيه وليست هنا هي لو كانت ناهيه لما اثبتنا حرف الايه العلم ومن هنا تجد بعض الناس يقول لك لا تنسى ذكر الله ويثبت الياء انما هنا جواب طلب يبقى المفروض لا تنسى ذكر الله بعدم اثبات الاله لانه بينها مش بينفع فهنا النبي عليه الصلاه والسلام استعمل النفي مكان النهي لاثبات عدم الايه عدم الوقوع وقوله حتى يسمع صوتا او يجد ريحا تنكيرا تحقيرا لهذا الصوت او هذه الريح التنكير ياتي في اللغه العربيه لمن للتحقير والتقليل هذه الفائده رقم كم الفائدة ال23 فيه حسن سؤال فيه حسن سؤال الصحابي وذلك من قوله الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فسأل سؤالا عاما إذا ده أول شيء من حسن من حسن المسألة إنه سأل سؤالا إيه؟ سؤالا عاما مع ان شكواك ما يزر كانت من الريح فسأل انه يجد ماذا الشيء يعني الريح وغيره يبقى اذا من حسن السؤال أن تقدم السؤال فين في قالب عام ليكون الجواب ماذا عاما وهذا انفع في الجواب ليكون الجواب عاما فيحصل بذلك علم المسألة وغيره ولذلك الحديث ده استفدنا منه علم المساله بس ها ده احنا جعلنا تحته عشر مسائل فقهية وجعلنا محته قعدة عظيمة من قواعد الإسلام تجمع تحت عشرات المسائل إذا استحب أن يكون السؤال في قالب عام ليكون الجواب أعم لتحصل به الفائدة الأعم التي لا تكون الفائدة متنزلة على ماذا على السؤال وحده واضح وهذه مسألة مهمة جدا لو جئت تسأل العالم عن مسألة اجعل سؤالك سؤالا ايه عام ومن هنا بعض اهل العلم يحب هذا النوع من الاسئله يعني اذكر في مره في يعني سؤالات لبعض اهل العلم كانت الاسئله جاريه في قوالب عامه كلها ما أسأل عن مساله بعينها انما أسأل عن قواعد عامه وقوالب عام زي مثلا سؤالي عن تقديم الحاضر على المبيح انا ما سالت عن مساله بعينها انما سالت عن مساله ايه اعم اللي هي قاعده تجمع تحتها عشرات الايه المسائل واضح فانتبه فهذا افضل هذا من حسن سؤال الصحابي وسانيا ومن حسن سؤاله انه سال السؤال على الابهام من قوله الرجل وثالثا قوله قوله يخيل وهو الشيء الذي لا حقيقه له والذي لا يستقر خلافا لما له حقيقه ومستقر فانه تكره الصلاه به اللي هو لا صلاه لمن ها لحابس لكن يخيل شيء عارض ياتي عارض ياتي لا حقيقه له لكن واحد حابس الريح فعلا وحبسه للريح مستخر هذا يكره أن يصلي على هذه الحالة لأنه لا صلاة لحابس لا صلاة لحاق لا صلاة لحاذق لا صلاة وهو ذهنه ماذا مشغول الفائدة رقم كم ها؟ الفائدة الرابعة والعشرون قلت فيه تعليل الأحكام وبيان أسبابها. قولوا عليه الصلاة والسلام إن الشيطان إن الشيطان يأتي أو إن أحدكم أو ان احدكم أو إنه يأتي أحدكم الشيطان أو يأتي أحدكم الشيطان. قلت فيه بيان وتعليل الأحكام. وهذا فيه حسن التعليم ودفع الشبهه ووسوق النفس بالحكم ومما يحسن في معناه ذكر العالم الدليل وموضع وموضع الدلاله ووجه الاستنباط هذه فائده دي. النبي عليه الصلاة والسلام لما بين لماذا لا ينصرف قال لهم يأتي أحدكم ماذا الشيطان فينفق في مقعدته يبقى هنا لما بين لهم علة الحكم هنا تطمئن ماذا النفس وتسق بالحكم وتزداد ماذا يقينا به كذلك لو العالم افتى فتوى استحب ماذا أن يذكر عليها الدليل وموطن ماذا الدلاله من هذا الدليل فيحصل بذلك اطمئنان من؟ اتمئنان السام كما لو سألك رجل سؤالا فقال لك هل هذا يجوز فقلت له لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وأنت لو تأملت قال كذا صلى الله عليه وسلم فبينت له وجه لان ولعل أضرب مثالا الآن به يتضح المقال كما لو سألك إنسان عن تحريم بيع بالتقصير قلت له طيب ما هو الربا؟ قل لك الربا قرض قل قله طيب الزياده دي ترتبت على ايه؟ ولا ترتبت على التأجيل. قلت له بقى هذا بيع بالدمن. لك نعم. قله قل طيب البيع بالتقسيط لما يقول لك هذه بعشرة 10 وعلى 10 اقساط ب يبقى الزياده دي ترتبت على الايه؟ على التأجيل. يبقى هو هو هنا يحصل ماذا؟ وسوق وقت من منان من يعني أذكر أن امرأ جاءت لي بفتوى قريبا سألت أو سالت أحد العلماء واحد الدعاء زوجة الذي زوجتي تعمل فهل لي من حق في راتبها خاصة أنها تقصر في البيت تقصيرا قال لك نصف الراتب على طول الضربة لازم كده نصف الراتب فالمرأ ظلت تراجعه في الفتوى لماذا نصف الراتب طب ولين نصف على وجه التحديد فلما طلبت من الشيخ ممن أفتاه دليلا على هذا ما ذكر لها ماذا دليلا ما ذكر لها ماذا دليلا على هذا فمن هنا لم يحصل اطمئنان منها فامتنعت ولم يحصل وسوق من زوجها فطالب مطلب له الجد في هذا الباء لكن من قال لها أن هذا المال معصوم ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه والأصل أنها لا تخرج فإن أزن لها أنها تخرج فلا يكون له حقا ماذا في مالها لأن هذا ليس إيه؟ يعني ليس لازما كون أزن لها أن تخرج هل معنى هذا انه يكون له الحق في مالها والأصل كل المسلم على المسلم حرام ولو سلمنا أنها أسقطت بعض واجبات زوجها في البيت لا تزر وزرة وزر أخرى كما في حادثة المسرى أن الرجل ظلم بما أخذ مسراتا فرفع عنه الظلم, الظلم بأن يرد المسرى ولكن لا يظلم صاحبها في لبنها فيدفع له ماذا صاعا من تمر عندئذ يحصل الإيه؟ الاطمئنان يحصل الاطمئنان فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلل لنا الأحكام ويبين لنا وجهها لندرك أننا على شرع مبين محكم على شرع ودين عظيم لكن شوف أديان الناس قائمة على ماذا افعل والغياءنا وعلى فكره حوله يرموا بها الاسلام دي الاسلام ما دعاك لإلغاء عقلك ابدا نعم هناك امور قد لا نعقلها في الاسلام ولكن ليس معنى هذا انها تخلو من العقل يعني اقول لا نعقلها ايه نحن صحيح وليس هناك امر في الاسلام لا يخلو من عقل فالاسلام له حكمه في كل تشريعاته فعلل الحكم ليحصل بيت منان من اطمئنان من السامع الفائده رقم كم الفائده الخامسة والعشرون في في قوله صلى الله عليه وسلم ياتي احدكم الشيطان وقوله شيطان تسميته شيطانا اما من الشطط وهو الإبعاد لما ابعد وتريد من رحمة رب العالمين أو من الشيطن أو من شطن يعني احترق لما يحترق ورحمك الله في نار رب العالمين سبحانه وتعالى الفائدة الخامسة والعشرون كم السادسة والعشرون فيه تنوع طرق إضلال الشيطان العباد طارة بالفعل الفائدة السادسة والعشرون في تنوع طرق إضلال الشيطان العباد طارة بالفعل فينفق بين اليتيه وطارة بالقول يقول له أحدث من تنويع طرق إضلاله لعباد الله عز وجل إلا أنه كما قال الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا يعني مع كل دبط لضعيف ينفخ يبعث السرايا عشان يفرق بين رجل ومراته يبع السرايا عشر الرجل يشرب الخمر يبع السرايا عشان الثالث يسرا في الوضوء قيله في الصلاه قيله في الحج قيله عند موته كمان جيله ياتي الشيطان واحدكم عند عند موت ليا فتنه ماذا الممات كما جاء في الحديث واعوذ بك من فتنه المحيا واليه والممات كما جاء الامام وقال و فتني يا احمد فكيف بعد تقول ان كيده ها بعد كل دايبه كيده ضعيف جيلك في الموت جيلك في الصلاه جيلك في الحج جيلك في النوم كمان جيلك ما سيبك يعني حتى وانت نايم مستريح ما ترك وانت بتاكل بياكل معك حتى في احرج لحظات حياتك لحظات الروح جيلك وبعد كده بتقول ان كيده الشيطان كان ضعيفه ازاي لا ربنا قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا على الاطلاق بس لانه كيده يمكن طرده بماذا بكلمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهنا بهذا الاعتبار صار قيده ضعيفا لانه ما اسهل ان ياه ان الانسان يطرده عنه ويكبده ويغيظه بكلمه ولذلك الإنسان كيف يأمن كيد الشيطان في حياته بالذكر داخل الخلاء أعوذ بك انتهى الموضوع بتأكل بسم الله انتهى الموضوع داخل تصلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أمز ونف انت الموضوع فلذا قال إن كيد الشيطان كان ضعيف الفائدة السابعة والعشرون قوله صلى الله عليه وسلم فليقل كذبت فيه تكذيب الشيطان وإرغامه ورد كيده بالقول وترك الإنصاط إليه والاستماع نعم ذاك شوفت كعبه بن مالك لما جت له الرساله من الروم الحق بنا نواسك عمل كعب طعها وايه سجر بها الفرن يعني مسح بها الفرن من جوه كده وبعدين رماها فين في النار رماها في النار ولذلك امن كيد هذيل أمن كيد هذه الرسالة لكن لو ترك الرسالة إلى جواره ممكن لاحظ الضعف اللي يحصل ينظر فيها والشيطان يطمعه روح دول الروم وبني الأصفر وعندهم كذا وكذا وكذا وإن الانسان الإنسان لابد أن يحسن مادة ليه مادة الشر ولا يترك النار رمادا لن يوشك أن يكون لها إيه درامو كما قال نصر بن سيار في أبيات شعره تمام أرى تحت خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها درامو وإن لم يطفئها عقلاء قوم يكون وقودها جسد وهام معروفة الأبيات هذه في سقوط دولة بني أمية لما أرسل نصر بن ابن سيار وفيها لما قال أأيقاظ أمية أم نيام وهي أبيات رائعة صارت تجري مجرى له ومجرى الحكمة على الالسنه فالإنسان يحسن ماده له ماده الشر كما فعل كعب بن مالك جاءت الرسالة على طول أو وجد فيها طمع والحق بن نواسك رأى على طول قال لك سجرت بها التنور مسح بها الفرن ده من, من رد كيد الشيطان وحسم مدته فالإنسان كذلك في الوسواس لا يسترسل ايه معه يحسب مدته بالذكر يقول أعوذ بالله يحسم مدته كما قال لنا فليقل له كذبت انت الفائدة فيه إثبات الشياطين من قوله يأتي أحدكم الشيطان إثبات وجود الشياطين خلافا لمن أنكر وجودها بدعوى أنها لا ترى وليس ذلك وليس ذلك معنى لأن أهل الإيمان كما اخبر الله يؤمنون بالغيب والخبر الصادق يقوم مقام الرؤيه ان في ناس بتنكر وجود الايه وجود الشياطين تقولك فين الشياطين ها قل وضرب ضرب لنا مثلا ايه؟ نفسه. <تصفيق> ونسي نفسه ونسي نفسه بدعوى أن لا ترى الخبر الصادق يقوم مقام مقام الرؤيه ولذلك رب العالمين عبر عن العلم اليقين ب با بالرؤيه الم ترى كيف فعل ربك باصحابي الفي طب هو شافهم طب ليه قال له الم ترى مالوش الم تعلم لان الخبر الصادق قائم مقام الايه الرؤيه يعني الم تعلم علم رؤيه علم الاذن هنا كانه علم رؤية بما أخبرك صادق بما أخبرك ماذا صادق يقول الخبر الصادق يقوم مقام الرؤيا والشياطين قد جاءت بها اخبار صادقة حيث قال الله إنه يراكم هو قبيله إن حيث لا ترونهم الفائدة التاسعة والعشرون فيه قول صلى الله عليه وسلم لا ينصرف فيه يسر الشريعه ورفع الحرج عن المكلف رحمكم الله فيه يسر الشريعه ورفع الحرج عن المكلف وإسقاط وإسقاط الحرج والمشقة عنه وهذا اصل الاصول في دين الاسلام إنما بعستم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وفعلا يخلنا في حقائق كثيرة جدا لديننا غائبة عنا والله يعني الإنسان بحاجة فعلا نحن كمسلمين بحاجة إلى أن نعرف حقيقة هذا الدين لأن فعلا في كثير من حقائق هذا الدين غائبة عنه ولو إن هذه الحقائق واضحة بالنسبة لنا صدقني ما كان حال المسلمين كما ترى اليوم يعني لو أننا عندنا حقيقة الإسلام الكبرى المسلم من سلم المسلمون من لكنت ترى أحدا يعتدي على أحد كنت ترى أحدا ينتهك حرمة أحد أبدا لكن هذه الحقيقة ماذا غائبة فعلا مع انها حقيقة من حقائق ماذا الإسلام لو أن الإنسان يعلم حقيقة الإسلام خيركم خيركم لاهله أكان يهين امرأة ها؟ أكان يضربها أكان يمتهنها أكان يفعل بها كذا وكذا كما نسمع اليوم وكذلك المرأة لو علمت حقيقة الإسلام لما سالت عن الإسلام صالت خمسها أطاعت بعلها هل كانت لتعصى زوجا بعد فعلا في هناك حقائق لهذا الدين غائب عنا من هذه الحقيقة حقيقة التيسير لأن بعض الناس واخدين جانب الشدة والتعسير ابدا جانب الشدة والتعسير أبدا وده اللي ولد طائفة أخرى لأن كل فعل رد ايه فعل مساوي له في المقدار ولا الطائفه أخرى عندها تيسير إلى حد الـ الـ الحد الإسهال ما بقاش تيسير ده بقى إسهال كل شيء يجوز وكل شيء حلال والإسلام ضاع ما بين المفرطين والايه والمفرطين نعم هناك تسهيل وتيسير بحدود من غير أن ندخل في مشقه ومن غير أن نضيع عليه، من غير ان نضيع الدين رسمي. رأيت ربي في أحسن طورة لكن هذا لا يقتضي المشابه تخذ بلع وفي مقطة مملة جدا بيّن أهاب عبدالله الذي ينتفي فيها المثلية للمشابه ولكن أمّا بيعبر عن المثلية المشابه حتى لا يعتقد الناس من إثبات المشابه على إثبات المشابه وإذا فزلت بها يتقول ليس كعيد ليس ليس أقابل أقابل أقابل أقابل أقابل السورة على الغام معنى المعلوم من غير تسجيل تنسيل ومن غير أكييز ومن غير تعطيل أخي على نحو كل الصفات السابقة لله لما نقول لله يد فاليد متصور في ذنب الواحد مينة. أن اليد هذه أصابر وأن اليد كذا وكذا إلى آخر برق خلي بعد الدرس الله والحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفائده رقم كم قوله عليه الصلاه والسلام ياتي احدكم الشيطان في صلاته قولوا احدكم عموم وفيه كيد الشيطان عموم بني ادم في صلاتهم وقد صح انه عرض للرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته وامسك به وأمسك به غير أن دعوة سليمان منعته منعته من ربته وتعليقه مما يوجب على الإنسان الحذر من كيده في الصلاة على وجه الخصوص ما هو الذي يصرف الإنسان يصرف الشيطان عن الإنسان في الصلاة قلت بما يأتي اولا من الاستعازة بين يدي القراءة وقد اوجبها ابن حزم وقد اوجبها ابن حزم لقوله تعالى فاستعذ بالله وهذا واجب وأوجبها اخرون في كل ركعة وصح هذا عن معاوية انه كان يستعيذ في كل ركعة ثانيا وإذا عرض له في صلاته تفل عن يساره ثلاثا واستعاذ بالله من يبدل وجه سان لتدفع عنه كيده عن كفين في الصلاة وسالسا من تكذيب إذا عرض في الصلاة لإفساد الوضوء بقولك كذبت الفائدة الحادية والسلاسون قوله صلى الله عليه وقوله رضي الله عنه في الصلاة في فيه عموم يشمل الفريضة والنافلة من غير تفريق بينهما ولأصل عام أن ما سبت في الفرض سبت في النفل ولأصل عام أن ما سبت في الفرض سبت في النفل كما قال صلى الله عليه وسلم ثم فعل ذلك ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ثم افعل ذلك في صلاتك كلها الفائده 33 فيه قوله يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه وقد جاء بيان في الاحاديث الاخرى يعني مما ينفق الشيطان ويجد في بطني ويقول له أحدث خطورة وسواس الطهارة على وجه الخصوص وفعلا هذا ما دفع بعض إخواننا إلى أن يؤلف كتابا خاصا في وسواس الطهارة هناك رسالة جيدة جدا. رسالة من القطع الصغير في مسألة وسواس الطهارة وكيفية دفعه، ولأنه أكثر ما يغلب الناس في الوسواس هو ماذا؟ هو وسواس ماذا؟ الطهارة وأكثر ما يعرض الوسواس للناس في باب له الطهارة نذكر لقراءة كتابا تحت عنوان الوسواس القهري لدكتور سكاندري، ولكن يظهر من كتاباته أنه له معرفة قوية بالدين والشرع واسمه الدكتور يعني على اظن سالم محمد سالم فكتب كتاب الوسواس القهن وزكر حالات للوسواس لو قلت إن الحالات اللي اللي ذكرها الشيخ حوالي أو الدكتور حوالي ستين أو سبعين في المية منها حالات وسواس في باب في باب الطهار فالحديث هذا نص نص في مسألة خطورة وسواس الطهارة وكيفية الدفع والتعامل معه وقد بين لنا وجوه دفعه والتعامل معه أولا بأن الإنسان لا ينصرف من صلاته يهمله ويترك ثانيا إن عرض له الشيطان قال كذبت يقول, يقول للشيطان ماذا كذبت ثالثا إن وجد شيئا في بطنه أو وجد شيئا بين اليتيه فانه لا يعتد به إلا أن يسمع ماذا الصوت أو يجد الريح او يجد الريح فلو أخذ بهذا التوجيه النبوي لما شقي في وسواس الطهارة ابدا ولما أفسد عليه وسواس الطهارة دينه ولا عبادته تهينا من حديث عباد بن تميم بالفائدة الثانية والثلاثين لنبدأ شرحا لحديث أمي أم قيس أم قيس بنت محصن الأسدية بنت عكاش ابن محصن رضي الله عنه وذلك من الحديث لما اتت النبي صلى الله عليه وسلم بغلام لا يأكل الطعام فبال في حجره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع ماذا بولة الغلام يعني يرش عليها وإن شاء الله تعالى محل درسنا هذا يوم السبت الحصة الثانية اليوم على عجلة أبو اليقظان أبو اليقظان عمار بن ياسر